أيها يا ايها الذين امنوا اذا نوديا للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا يا ايها الذين امنوا واذا نوديا للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا فإن كنتم تعلمون ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راؤوا تجاره او لهوا من فضووا اليها وتركوك قائما واذا وافدوا تجاره او لهوا من فضووا وتركوك قائما والماء عند الله خير من اللهو ومن التجاره والماء عند الله خير من اللهو ومن التجاره فالله خير الرازقين فالله خير الرازقين اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم إذا داءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذون ايمانهم دنة فصدوا عن سبيل الله فقد ايمانهم دنة عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون انهم ساء ما كانوا يعملون ذلكم بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يقهون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وَإِنَّ قَوْلُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ وَإِنَّ قَوْلُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ لَّا حَسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ لَا حَسِبُونَ وَلَذُ فاحذره قاتلهم الله قاتلهم الله ان لا يكفكم ان